وهس العباس العباس اللي له هوس رادي هوس العباس وطف تح ميدانا قام برايه توسيف يدبك فوق عدوانه وزيانه زيانه اعتربت لها وصاحت قاعد مولانا وزيانه اتربت لها وصاحت قاعد مولا ها يفني الطاب لو عادل ها يفني الطاب اسمح اسمح اسمح اسمح اسمح اسمح لأن الوقت قليل اللي عادل مو مشكلة تعطروا قاعد مولا إلى الشاعر المبدع صفاء الدفاع الرميت را يا ايادي هوس العباس والضف تحمي يادانا قام برايه وسيف يذبح فوق عدوانا ازي عنب ازي عنب اطربت الحو صاحت اعد مولانا زينب وصاحت اعد مولانا يفنى الطف لو عاد الهو سيفن الطف <تصفيق> اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع عباس <تصفيق> عباس عباس اشتهي يسبح كذكر بلب عباس اشتهى يسبح كف كربلا بشفينة مغطها وسبحة سواها سبعين الف جيش بن سفيان جمع خرز للسبحة خلاها عباس اشتهى يسبح كف كربل بجفين مغطها وسبحة سواها سبعين الف جياش بن سفيان جماجمهم خرز للسبحة خلاها كركوشة السبحة الكوفة علقها كركوشة السبحة الكوفة علقها وسبحة نصر سماها وسبحة نصر سماها ظلبي هيد بخير القوم ظلبي هيد بخير القوم لخادمة الحسين الشاعر سيد رسول عباس اشتهي سبح كذكر بل بجف عباس اشتهي سبح تذكر بل بشفي عين مغطها وسبحه سواها سبعين العين لجيش سفيان جماجمهم خرز للسبحه خلاها وكركوشه السبحه الكوفه علقها وسبحه نصر سم ماضل بيه يذ بخير القوم اضل بيه خير القوم اضل بيه عن عباس لا تحكي خافي والرضو كل الناس اشتريد تسالف اش تحكي اشتقيشوا ما لأي صدق بس أبو فاضل يقدر يوصف العباس والله صدق بس أبو فاضل يقدر يوصف العباس ها هوس عباس العباس ها هوس عباس أسمع, أسمع, اسمع يقول عزرايل اش كثر ما قبض بيد انفاس خلي العباس علي اليحشي رحم الله والدي عزرائيل اشكثر ما قبض بيداً فاياس قلت جبريل انا خايف من دعاو الناس عزرائيل اشكثر ما قبض بيداً فاس قلت جبريل انا خايف من دعاو الناس خذا جبريل دخيل الحضرتل عباس, عباس يا يا يا, يا, يا, يا وخذا جبريل دخيل الحضرتن عباس شهد ملك الموت بشباك شهد ملك الموت العباس العباس رقة وسهفة عند احساس لذلك في الحرب يختلف عن الناس الفرسان الفرسان تزعل من يطب عباس الفرسان تزعل من يطب عباس هات زعل وبسيفا يره الضيحه